طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله النهاردة منظرة ما بين أخونا الأستاذ محمود داود وهو من الإخوة المؤسسي شبكة المخلص والقناة بتاعتها على اليوتيوب للرد على الشبهات حول الإسلام ومقارنة الأديان وحضرة الشماس في الكنيسة الأرثوزوكسية يوسفوس وهو أدمن في كذا غرفة مسيحية على البالته فإن شاء الله إحنا نسمع منهم التعريفات هنقدم طبعا الأستاذ يوسفوس يعرف بنفسه في دقيقة ويقول إذا كان هو تابع للكنيسة الأرثوزوكسية او يعني يعرف وإن شاء الله نبدأ بعدها بتعريف أخونا محمود داود ويبدأ ان شاء الله المناظرة على بركة الله تفضل إلى حضرة الشمس شكرا جزيلا أنا اسمي يوسيفوس الشمس في كنيسة الوكتية الأرسودوكسية أعيش في بلاد المهجر وليم منظرات سابقة وليم الحضرات في كثير من الظرف المسيحية أرجو أن نستمتع بحوار راقي وأطلب من إخوتي المسيحيين أن يرفعوا صلاة في أجل ضعفي لهذا الله كلماته في فم حقارتي والذي كما يفتح البصيره والقلوب فتاتي المناظره بالنتيجه المطلوبه لمجد اسم القدوس معكم معي ترى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله نسمع أخونا محمود داود وتعريفه عن نفسه تفضل يا محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله بداية أرحب بالأصدقاء من غير المسلمين وبالأخوة والأخوات الأفاضل والفضليات المسلمين والمسلمات إلى الله الفقير انا محمود داود الملقب باسم ميمو على البالتك أحد احد مؤسسي قناة المخلص الخاصة بالرد على افتراءات النصرة حول الاسلام العظيم وايضا والحوارات ومقاننة دين الاسلام بالشرائع السادقة وهي موجودة على الانترنت ولي دورة وتعرفون الحق الخاصة بتعليم اسس المبادئ الحوار في النصرانية وايضا شاركت في دورة فنون الدعوة على ارض الواقع ولي العديد من المناظرات والمحاضرات والمقالات المنشورة على الانترنت بدايةا أكارر الترحاب بالأستاذ يوسيفوس وأنا بنفسي هصل لحدرتك وأنا بنفسي هدع لحدرتك لأن الحق واحد ولا يتعدد فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق على لسانك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق على لسانك أنت اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن توفق الشماس يوسفوس وأن تظهر وتجري على يده ولسانه الحق فضل يا إخي معاذ ونبدأ على بركة الله طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب العالمين إن شاء الله حضرة الشماس هيبدأ المدخلة الأولى ربع ساعة والمدخلة التانية ربع ساعة والمدخلة التالتة عشرين ديها والأخيرة نفس النظام أخونا ميمو اتفضل إلى حضرة الشماس يوسفوس المدخله الاولى لا اعتقد 20 15 15 ده الارتفاع بتاعه شكرا جزيلا بعد قيامة السيد المسيح يحكي الكتاب المقدس ان في تلميزين من قرية اسمها عمواس يسموهم تلميزين عمواس كانوا ذاهبين من أوروشاليم إلى عمواس يتكلمون عن موضوع الصلبة وشاركهم المسيح القائم من الأموات وأمسكت عيونهما أن تعرفه القصة في لؤة 24 من 13 ل35 يريد نحطها على تيكست لؤة 24 من القصة الموجودة على تيكست نفهم أن حتى التلميذ لم يكن مواضح أمامهم جليا حقيقة لهية السيد المسيح حتى بعد الصلب والقيام ونجد أيضا أن السيد المسيح فسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب يقصد نبوات العهد القديم يعني السيد المسيح كان يعلم انه هو الله وتصر لهم الكتب التي تخص في نبوات العهد القديم يريد تتحط القصة على الفيكست عشان الناس تتابع بس وايضا نفهم انه ان فتحت وعرفاه فقد كان قلبهم ملتهبا حينما عرفوه كان ذلك في داخل قلوبه وسيد المسيح حينما قال لتلاميذه في يوحنى 16 من 25 ل32 يريد برضو تتحط على تيكست قد كلمتكم بهذا بامثال ولكن تأتي ساعة حين لا اقلمكم ايضا بامثال بل أخبركم عن الآب علانية وكان قصد السيد المسيح أن هذه الساعة تأتي حينما يحل بروثه القدوس في داخلهم ولكن التلميذ لم يفهم هذا قال هو الآن أنت تتكلم ولست تقول مثلا واحدا والان نحن نعلم انك عالم بكل شيء وانك من الله خرقت وكان تعليق المسيح الان تأمنون هو زي قد اتت الساعة تتفرقون فيها كل واحد الى خصتك وتتركوني وحدي يريد حد حط النصوص وأنا لست وحد وهذا تم فعلا في أول شدة تفرقوا وخافوا من هنا نفهم أن برغم أن كثير من الومضات والتجليات التي كانت تحدث لهم التلاميذ التي فيها يعرفون بأن المسيح هو الله فمثلا بطرس حينما سأل المسيح من يقول الناس إني انا ابن الإنسان متى 16-13 أجابوه البعض بيقول يحنى والبعض بيقول إلي وآخرون واحد من الأنبياء فقال طيب أنتو بتقولوا إيه فأجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي ولم يعنفك بل قال له طوباك إن لحما ودما لم يعلن لك لم يعلن لك وأنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها صخرة الإيمان بأن المسيح هو ابن الله الحي ولكن هذا البطرس في أول شدة بعد القبض على السيد المسيح انقر سيده امام جارية وندم وبكى بكاء مرة لكن بعد ما حل روح الله القدوس اصبح هو العملاق بطرس اللي بعزة واحدة جتل التلاف واحد للمسيحية فمن الذي خل بطرس يتغير بهذا الشكل وهل بطرس اللي جاب 3000 واحد ولا روح الله التي في داخله شوف بطرس بعد حلول روح الله القدوس حينما قبضوا عليه واستجربوه أمام رؤساء الكهنة اعمال الرسل اربعة من تمانية الاثناشر كان عمل معجزة مج... شفاء لواحد فابضوا عليه دي جريم اعتبروها أبر... ابضوا عليه لكن هو تكلم بطريقة تختلف تماما عن بطرس اللي نعرفه حين اذن امتلأ قترس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان صقيم لماذا شوفي هذا فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع النصري الذي صلبتمه الذي اقامه الله من ووقف هذا أمامكم صحيحا هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناءون الذي صار رأس الزاوية وليس بأحد غيره الخلاص ماذا أريد أن أقول من كل هذا؟ فلنلجأ إلى نص في يوحن 14.21 يقول الذي عنده وصير ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي وأظهر له ذاتي إذن شخصية السيد المسيح تحتاج أن نظهر لهم ذاته وفي لواء عشرة اتنين التفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف من هو الآب إلا الإب ولا من هو الآب ومن اراد الابن ان يعلن له لن نعرف الابن ولا من هو الاب الا من اراد الابن ان يعلن له وحينما استعجب اليهود من كلماته انا هو الخبز الحي النازل من السماء يحنى ستة حتى اربعة واربعين. كانت اجابته لا تتزمروا فيما بينكم يحنى ستة من واحد واربعين واربعين. لا تتزمروا فيما بينكم لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه أبي وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأنه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله إن لم يكتذبك الآب لن تستطيع أن تفهم أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد لذلك في رسالة كورانسوس الأولى 12 آية 32 أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقاضين إلى الأوسان كما كنتم تسقون لذلك أعرفكم أنه ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول أن يسوع أنا سيمة وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس إلا بالروح القدس وبدون روح الله القدس صعب أن تفهم حقيقة السيد المسيح لذلك الهدف الأساسي من التجسد ومن الفداء ليس فقط مغفرة الخطايا ولكن تجديد خلقة الإنسان عشان يخش فيه روح الله القدوس هذه هي النقطة المهمة وقد يكون من المناسب أن أكرر ما قلته سابقا أن خلقة الإنسان كما جاءت في الكتاب المقدس وجبل الرب آدم ترابا من الأرض ونفخ في وجهه فصار آدم نفسا حيا ونفهم أن الإنسان هو جسد من تراب الأرض في داخله روح الله شيء سماوي فائق عن الطبيعة وهو الذي يجعله خليفة الله على الارض وتاج الخليقة كما نقول وهذا لا يخالف عقيدة في المسلم اذا نفخنا فيه ازجدوله فبدون نفخة روح الله الانسان ما فيه شيء امكانيه ان يتميز عن الباقين من المخلوقات الماديه لكن نجد ان الجميع زاغوا وفسدوا واعوذ بهم الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا وحده الكل اصبح في داخله وسواس خناس والكل ينغزهم الشيطان حين مولدهم الخلاص أن يستعيد روح الله القدوس في داخلك المسيحية في كلمتين والخلاص في كلمتين أن يهيأ الإنسان لسقن روح الله القدوس مرة تانية وهذا ما قيل في يؤيل النبي 228 ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلام ونجد لما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفسا واحدة وصار بغته من السماء حبوب ريح عاصفة وألسنت من نار استقرد والجميع امتلؤوا من الروح القدس وهذا نسميه تجديد خلقة الإنسان وهذا نسميه أن يكون الإنسان مولودا من الله أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله كيف نحن نولد من الله هذا ما قاله لنيكوديموس وقال له دا كلام غير عقلاني هخش بطن أمي تاني أتولد ومن هنا نفهم أن ولادة المسيح من عزراء بدون زرع بشر هي أمر يخص البشرية حتى أنا أيضا أولد بدون زرع بشر ولادة المسيح نسميها تجسد لأنه روحي أما أنا ولدت من آدم وحواء تراب يعود إلى التراب لابد أن أولد ولاده روحية لا تمتوا إلى الجنس بصلة بدون زرع بشر عشان كده الملائكة لما تولد المسيح قال لهم ولد لكم اليوم إنه مولود للبشرية كلها ممكن تتصور واحدة ستة ولدت نخبط على الجيران نقول لهم مبروك جالك وولد انه مولود البشرية وفي اشعياء تسعة ستة يقول لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام يولد للبشرية وكأن البشرية عقيمة لا تلد أو كأن البشرية تلد أمواتا أول واحد اتولد بدون أن ينغزه الشيطان هو السيد المسيح حينما اتخذ جسداً وصار انسان وقال أنا إنسان كلمتكم بالحق وبطرس في رسالته الأولى رسالة الأولى لبطرس 1-23 مولودين سانية لا من زرع يفنى بل بك بكلمة الله الحي الباقية لا من زرع يفنى بل بكلمة الله الحية الباقية فكر لماذا المسيح ولد من عزراء ولماذا لم ينرسه الشيطان لذلك المسيح حينما قال لليهود في اليوم في يحنى 7 يقول في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى ان عطش احد فليقبل اليه ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري في بطنه امهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين ان يقبلوا لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد أي أنه هناك علاقة وسيقة أن يتم الفداء والصل وأن يخش الله في ذلك للإنسان لما نسأل ليه المسيح اتخذ جسدا مش بس لمغفرة الخطايا لتجديد خلقة الإنسان ولم يكن هذا اعتباطا اذا كان اخذ دي اي او اتنين او اتنين لو سمحت ففي عيد التجديد كان عيد يهودي يقول كانوا يفكروا فيما حدث لهم اثناء برية سيناء حينما فجر من الصخرة مياه فكانوا يذهبون الى بركة سلوان وياخدوا مياه ويرتلون ترتيل منها وتستقون مياها من ينابيع الخلاص وهنا وقف وقال بصوت عظيم ان عطش احد فليقبل الي من امن به يجري في بطنه انهار ماء حي وسألني أحد الإخوة لماذا قال في بطنه ليه مألش ما في قلبه قلت له في إنسانه الباطن في إنسانه الجديد فالإنسان هو الوحيد اللجوه إنسان باطن إذا كان اللي برة مات اللجوه ممكن يحيا والله محي اكتفي بهذا انا شايف ان الوقت زادت دقيقتين اكتفي بهذا وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو ان الاخ معاذ اتعد هل يوجد صوت هو حضراتك دقتير ونص انا شافها قدام حضرتك يعني الحضراتك تشوف بس في التكست. طيب ان شاء الله حضرتك معاذ موجود طيب فضل يا معاذ لو تاخذ المالكو الدوري تاني وتشوف الساز يوسف يسأخذ قد تفضل طيب السلام عليكم السلام عليكم في صوت في صوت طيب هو مكتوب قدامي اتنين اتنين مش هتفرق يا مي ومعلش مش هتفرق مش مشكلة اتنين هما اتنين ونصه بس هنسبها اتنين فاتفضل ايمان المداخرة التانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد اللي. ابن عبد الله اللهم يا إله المسيح وفقني وعابد المسيح إلى ما تحب وترضى بدل الساز يوسفوس كلامه يقول التلاميذ لم يكن واضحا لهم الألوهية حتى بعد الصلب والقيامة احسنت حتى التلاميذ ما كانش واضح ليهم ألوهية المسيح لماذا لأنه لم يعلن عن ألوهيته لأنه لو كان أعلن عن ألوهيته كانت التلاميذ عارفين وما انك ارتزوكسي تعال نشوف كده البابا شنودة بيؤكد على نفس كلامك يقول البابا شنودة في السنوات مع اسئلة الناس اسئلة هوتية وعقائدية الجزء الاول صفحة 46 واحد بعيد له سؤال بيقوله كيف نصدق لهوت المسيح بينما هو لم يعلن عن نفسه ولا قال للناس عبدوني البابا شنودة يجيب ويقول لو قال عن نفسه انه اله لرجموه شكرين جدا لم يعلن السيد المسيح انه الله ولو قال للناس عبدوني لرجموه ايضا وانتهت رسالته قبل ان تبدأ اذا بكلام الوساس يوسفوس وبكلام الانبا شنودة بترياركي الكنيسة القصية الارثوزكسية اعترفوا ان المسيح لم يعلن عن الهيات ايضا الانبا غريغوريس اسقف البحث العلمي في الكنيسة المصرية الارثوزكسية في كتاب انت المسيح الله ابن الله الحي صفحة 27 يقول كان لابد للرب يسوع ان يخفي لهوته عن الشي من الناس الأشرار حتى لا يفشد تدبير الفداء للإنسان إذ لو كشف الرب يسوع لهوته كاملا كيف كان يمكن للشيطان الذي يريدها لكن الناس لا خلاصهم أن يساعد على خلاص الناس بتحقيق صلب المسيح وموته يعني الأنبغر يغريز ولكن لو المسيح أعلم كان الشيطان هيقف ضد موت المسيح علشان الخلاص لم يتحقق اذا كما يقول الكتاب تقوم الكلمة على فم شاهدين او ثلاثة انا احضرت ثلاثة شوائد كلام الاساس يوسفوس كلام الانبا شنودة كلام الانبا غريغوريوس لم يعلن المسيح عن الهياته وانتهت المناظرة قبل ان تبدأ ولكن دعونا نفيد المستمعين الاساس يقرأ من انجيل يحنى عشر ستاشة تسع يقول اخبركم عن الاب علانية يقول يريد حد ينزل فضلا. في إنجيل يحالة 16 يقول أخبركم عن الآب علانية سبحان الله يبقى المسيح وظفتن هو جاي يخبر عن الآب لا أكثر ولا أقل لو حضرتك كده قرأت أيضا في إنجيل لوق 4 43 هتعرف إن هذا الكلام أو هذه هي رسالة يسوع أن يخبر عن الآب أنضاس الزوق 443 يقول فقال لهم ينبغي أن أسير لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لإني لهذا قد أرسل لإني لهذا قد أرسل إذن أرسل يا يسوع لكي يبشر المدن الأخرى بملكوت الله لا ليعلن عن ألوهياته كما تفضلت أنت وقلت أنه لم يعلن على ألوهياته وكذلك البابا شنودة كذلك الأنبغ ريغوريوس فانتهى الأمر يا أستاذ حضرتك ويحتف هرتقة شديدة جدا جدا جدا أتمنى أن حضركت رجع كلامك قلت حينما يحل بروحه القدوس في داخلهم تتكلم عن يسوع وتقول حينما يحل بروحه القدوس في داخلهم هذه ارتقة تسمى ارتقة نيوتيوس أو مؤلم الآب الذين يعتقدوا أن الله الآب أن الله واحد فقط أقنواه واحد وتجسد بصفة الإبن وحل في التلاميذ بصفة الروح القدس تاني يعتقدون أن الله وحل بصف... بصفته الابن في التجسد وحل بصفته الروح القدس وهذا الكلام كلام خاطئ انت تؤمن ان هناك ثلاثة اقانيم والثلاثة اقانيم متميزين ولكن الذي تجسد هو الابن والذي يحل والذي ينزل ويحل ويثبت المؤمنين ويعطيهم المواهد هو الروح القدس فوظيفة هذا غير وظيفة ذاك فيسوع لم يحل بروح القدس يا أستاذ ولكن الذي حل هو الروح القدس أتمنى أن حضرتك لا تغطئ في هذه الهرطقة مرة أخرى استشهد الأستاذ بنص خطير جدا في نجيل وحالة 16-32 النص يقول لأني لست وحدي لأني الآب معي انا والله لا أعلم كيف أشكرك انك حضرتك في بداية المناظرة قلت ان يسوع حتى التلاميذ ما كانوش فهمين يبقى احنا هنيجي بعد 2011 سنة نفهم الكتاب لم يفصح عن ذلك حتى يسوع نفس لم يعلم عن ذلك النص رحل رجل السشد به واذا تاتي ساعة وقد اتت الان تتفرقون فيه كل واحد الى خصاته وتتركوني وحدي ايه ده وحدي كان كده وانا لست وحدي بل لان الاب معي لان الاب هذا هو الشرك هذا هو الشرك يقول لست وحدي انتم يا نصارى لستم وحدين ندعوكم الى رسالة الوحدانية ندعوكم الى التوحيد النص يقول لست وحدي بل انا اقول لكم تعالوا اعبودوا الله الواحد الاحل ولا تعبودوا الاله الذي هو ليس وحده وانما معه الاب كيف ذلك ندعوكم الى الوحدانية وتدعوننا الى الشرك اللهم استعان الاستاذ ويع في قضية كبيرة جدا يقول في انجيل متى 16-13 لما كان يسوع بيسأل بوترس بل من يقول الناس اني انا فقال له بوترس انت المسيح ابن الله الحي وقال الضيف نقطه خطيره جدا قال ولم يعنفه ولم يعنفه وقال له طوبى لك يا يا بطرس جميل جدا هذه او هذا تناقض ما بين الاجيل دعونا نوضح هذا التناقض افتح معي مرقس الاصحاح الثامن واقرؤوا نفس القصه بالظبط مرقس ثمانية سبع عشرين ثم خرج يسوع تلميذه الى قارة كيسرية في لبس وفي الطريق سأل تلميذه من يقول الناس اني انا فاجابوا يحن المعمدان واخرهم قالوا ايليا واخرهم قالوا واحد من الانبياء فقال لهم وانتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس انت مسيح الله انت مسيح الله في انجيل متى ماذا يقول انت المسيح ابن الله الحي هنا انت مسيح الله لنعلم ماذا قال بوترس لكن الاهم في النص القادم نص قاتل فانتهرهم كي لا يقول لاحد عنهم فانتهرهم الاستاذ يقول لا يعنفوا وباقي الهناجين تقول فانتهرهم هذه الرواية مؤكدة برواية انجلوقة في انجلوقة الاصحاح التاسع والعدد 18 انجلوقة الاصحاح التاسع بداية من نفس القصة وفيما هو يصل على انفراد كانت التلميذ معه فسألهم من تقول الجموع إني انا فأجابوا يحنى المعمدان واخرون إليه واخرون ان النبي من القدماء نفس القصة فقالهم وأنتم من تقولون إني انا فأجاب بطرس مسيح الله يبقى في التلات روايات بطرس قال أنت المسيح ابن الله الحي في رواية أخرى مسيح الله في رواية ثالثة مسيح الرب ليست هذه هي الداهية او القضية او هذه النقطة المثارة فقط ولكن النص اللي بعدها فانتهرهم واوصى ان لا يقول لأحد ذلك فكيف انجيل متى يقول فقال له طوبى ويطوبه وباقي الانجيل تقول فانتهره لا اعلم ما هذا التناقض الذي يوجد في كتاب تدعون انه من الله سبحانه وتعالى الاستاذ يقول ويتكلم عن بوتروس واستشهد اعمال الرسل صح الرابع والعدد عشرة نص قاتل يقول اقامه الله اقامه الله من الاموات والله انا لا اعلم كيف اشكرك ان حضرك انت اللي تستشد هذه النصوص فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح النصري الذي صلبتموه انتم الذي اقامه الله من الاموات بذلك وقف هذا امامكم صحيحا اقامه الله والله لا يموت وانت تؤمن بالطبيعة الواحدة التي لا تفسر الناس عن الاهود لانك ارثزوكسي لا تنسى ذلك فضلا انت تؤمن بالطبيعه الواحده ولا يمكن ان تقول ان الناس تمت وان الروح لا يموت وان هذا فعل وهذا فعل لا ينبغي لك ذلك وان شئت احضر لك سيلا من المراجع الاستاذ اقره الله الله لا يموت كما يقول بولس في اعمال الرسل 6 16 الذي له وحده وحده عدم الموت وحده عدم النوت الله لا يموت وأنت تقول أن يسوع مات هنيئا لكم بعبادة الإله الذي مات تعالى الله عما تصفون وأيضا في مزمور 82 عدد 6 7 يقول النص أنا قلت أنكم آلهة ولكن مثل الناس تموتون مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون أي أن الله لا يموت يقول القضاء أنتم آلهة يعني نروح نعبود القضاء لا هي مهلا انتظر فضلا في ايه بيقولك لكن مثل الناس تموتون اذا الفرق بين الله وبين باقي البشر الموت الله لا يموت يسوع مات وايضا شهادة بطرس بعد الصل وبعد القيامة وبعد وبعد فين اعمل الرسل 22 صخرة الكنيسة ماذا يقول يا ايها رجال اسرائيوني اسمعوا هذير اقوال يسوع الناصري رجل رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذه هي شهادة بطرس بعد الصلب والقيامة والفداء وما إلى ذلك كما تزعم كما تؤمن يقول أن يسوع النصري رجل وتبرهم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله في وسطكم صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون يقول الأستاذ شخصية السيد المسيح تحتاج أنه إن يظهر لك ذاته واستشهد ايضا بانجيل لوقا 10 22 كل شيء قد دفع اليي من أبي والله انا اشكرك اشكرك فعلا كل شيء قد دفع اليي من أبي هناك دافع وهناك مدفوع الي هذا النص كارثي بكل المقاييس لماذا لماذا هذا النص كارثي ركز معايا كده اسمع عذوتنا المسيح يسوع بيقول كل شيء قد دفع الي طب مين دفع لمين هتقول لي الالهوه دفع للناسوت هقول لك طب ليه الناسوت بيقول في انجيل يوحنا 35 لا اقدر ان من نفسي شيء هل الناسوت بيكذب لما النسوت اللاهوت دفع له كل شيء ليه بيقول أنا لا اقضنا افعل من نفسي شيء طب تعالي نشوف الاخيار الابشن الاخر اللاهوت دفع الى اللاهوت فكيف يدفع الله الى الله هل اللهوت يحتاج هذا النص يطعم بالمسيحية في مقتل كيف يدفع من يدفع الى من هل اللهوت يدفع الى اللهوت كيف ذلك لا يمكن ان اللهوت يدفع الى اللهوت لان اللهوت لا يحتاج ان تتعد بالمسواة بين اللهوت الاب واللهوت الابن فإذا دفع اللهوت إلى الناسوت كيف ذلك؟ والناسوت يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء هل يكذب الناسوت يقول أنا لا أقدر وهو عنده كل السلطان؟ الله المستعان يقول الأستاذ في إنجيل يحنى 6.44 محدش هيضر يأتي إلا إذا يكتذب الآب لازم الآب يكتذبك علشان تعرف ان الله هو المسيح الظاهر في جسد فلا أعلم لماذا هذا الحوار إذا كان الأمر معلق بيدي الآن المستدد في الشهد بكرونفوس الأولى 12-3 يقول ليس أحد أن يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيمة أنا كلمة أناثيمة دي جماعة معناها ملعون وفي داقة التراجب لا يقدر أحد أن يتكلم بروح الله يقول يسوع ملعون ولا يقدر أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس من قائل نص كرونسوس بوليس ولكن الأخرب هو الأعجب والعجيب في غلاط يتنقى 13 نجد أن بوليس يلعن المسيح فكيف بوليس يلعن المسيح؟ ويقول لا يستطيع أحد بروح الله وهو يتكلم أن يقول يسوع ملعون النص يقول في غلاط 13 المسيح افتدان من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون إيه؟ لأنه مكتوب مكتوب ملعون كل من علق على خشبة بوليس حذف كلمة خطيرة جدا من النص مكتوب الى ماذا تشير؟ تشير الى العهد القديم ما هو المكتوب في العهد القديم؟ افتح معايا واستعد للصعقة تسنية 21-23 يقول في التسنية 21-23 لا تابد جسته على الخشبه لان المعلق ملعون من الله يا الله فلا تابد جسته على الخشبه بل تدفنه في ذلك اليوم لان المعلق ملعون من الله لان المعلق ملعون من الله بوله حذف الله ووضع فقط في غلاصه 13 لانه مكتوب ملعون كل من على خشبه بل كان من الاحرى بوله و من الامانه ان تكتب لانه مكتوب ملعوم من الله كل من علق على خشبة كيف إله ملعون كيف تعبدون إله ملعون فبولس قال أن يسوع ملعون وهو أيضا الذي قال لا يستطيع أحد أن يقول يسوع ملعون هو عند روح الله الأغرب من ذلك أن في الشق الثاني من النص التعكرونتس الأولى 12-3 يقول ولا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس ولكن نجد أن بولس قال ليسوع يا رب بدون الروح القدس أين ذلك أعمال الرسل 9-6 لما كان بوليس رايح دمشق ونجد ان بوليس ظهر له فقال هو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل يا رب ماذا تريد ان افعل متى حلت الروح القدس على بولس في اعمال الرسل تسعة هتلاقوها في تسعة سبعتاشر اعمال الرسل تسعة سبعتاشر يقول الناس حد ينزل النص يا جماعة عشان تعرفوا ان بوليس امتلأ من الروح القدس بعد هذه الوقائعه وبعد ما قال له يا رب فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يده وقال ايها الاخ شاول قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريقه الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس وتمتلئ من الروح القدس اذا بوليس قال ليسوع يا رب قبل أن يمتلئ من الروح القدس بولس لعن المسيح ولعنه بالله وقال انه ملعون من الله كما استشهد من العهد القديم وحذف كلمه من الله وتناقض صارخ في الكتاب المقدس بولس يقول بشيء ويناقض الاستاذ بيقول اذا نفخنا فيه سجدول ومش عارف وجبها من اين حضرتك انت لو من القرآن فهذا ليس موضوع المناظرة اطلاقا ولحن لا نسمح لك ان تقرأ القرآن الكريم بشكل خاطئ الاستاذ بيقول ولادة المسيح ليس تجسد لان نروح تعال نسأل المسيح من انت ايها المسيح من انت يا يسوع يجيب يسوع في لوق 24 39 انظروا يدي وجسوني اني انا لي لحم وعظام كما ترون لي وان الروح ليس له لحم وعظام انظروا يدي ورجلي اني انا هو جسوني وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما يقول يسوع روح ويسوع لحم وعظام كما ترون لي اللهم المستعان انا بكلم عن نفسه من ادم وحواء من التراب ولكن يسوع ما من حواء وادم امال يسوع ما هو اتولد من مريم طب مريم دي كانت منين مريم دي بنت حواء وبنت آدم مريم دي بنت حواء وبنت آدم خلاص يبقى يسوع جايب من حواء وآدم في حاجة دي لا آبدا سهلة جدا طيب خلينا نكمل يقول الأستاذ بدون زرع بشر سبحان الله طيب حاضر يسوع بدون زرع بشر أنت تقول إنه هو الله فما بالك بملك يا صادق ملك يا صادق في أعمال الرسل عفوا عبرانيين عبرانيين سبعة يقول عن ملك يا صادق بلا ايب بلا ام يسوع بام ولكن ملك يا صادق بلا ايب ولا لا ام لا بدقة ايام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله اذا هو ليس هو ابن الله المرят به يسوع اذا ملك يا صادق بلا ايب ولكن ملك صادق ايب فلماذا لا تعبوا ملك يا صادق يسوع له ام وعبدتموه ابود ملك يا صادق الذي ليس له الاب ولا ام ولكن في دائرة المعارف الكتابية عفوا في ترجمة العربية المشتركة تعليقا, تعليقا على النص في صفحة 342 يقول ولكن بعض التقاليد اليهودية تعتبر ملك يا كائنا إلهيا ومخلصا سماويا نعم ولكن بعض التقاليد اليهودية تعتبر كائنا إلهيا ومخلصا سماويا ماذا قال في موقع الأنباتك لا تحت عنوان سنوات مع إيميلات الناس وده موقع شهير جدا موقع الأنباتك يقول يعلق عن ملك يا صادق ولا ناخذ هذه الكلمات بحرفيتها وإلا كان ملك يا صادق هو الله يعني بيطالب النصارى اوعى تأخذ النص ده بحرفيته لأنك لو أخذت بحرفيته يقول ملك يا صادق هو الله ولكن تعالى الله عما يصفون هذا النص يا أستاذ إذا حضرتك عايز تعبد المسيح لأنه بدون ثرع بشر فاعبد ملك يا صادق أو لا الأستاذ بيقول أصلاً مش هيجيني مولود هروح خطبة عالجران لهم مبروك قال لكم ولد لا يا عند اليهود نعم؟ تقولهم مبروك جالكم المخلص نعم آه قالكم المخلص قالكم ملك إسرائيل لماذا؟ لأن اليهود كانوا ينتظرون المخلص علشان يرجع لهم الأرض والملك الذي فقدوه في عصر سليمان أزهى عصور بني إسرائيل كانت في عصر داود ج سليمان ضيع هذا الملك كانوا يطلبون من الله مخلص لكي يرجع لهم ويخلصهم من العبودية وما إلى ذلك فكانوا منتظرين المخلص كانوا منتظرين ملك وكان كل مرة هل أنت المسيح, هل أنت المسيح؟ كانوا يسألوه يا أستاذ لأنهم منتظرين ملك فمن حقهم أبروك يا جماعة الملك اللي احنا منتظرين والله رجع لنا من الأرض والملك بتاعنا ولد الأستاذ يقول في إشعياء 9-6 <تسعة ستة> قبل ما عمل على الإشعياء يقول لماذا المسيح هو الوحيد الذي لم ينخصه الشيطان لا أعلم من أين أتى أن المسيح لم ينخصه الشيطان هذا الأمر عندنا في الإسلام العظيم ولكن ان هذا يجعل المسيح إله من عندنا في الإسلام العظيم فأيضا يجعل أم المسيح إله. لماذا ان إله لم وسيدنا المسيح في الإسلام لم ينخسه الشيطان فإذا كان المسيح اله لانه لم ينخسه الشيطان اذا اسيده مريم أيضا هي اله لأنها لم ينخسها الشيطان قضيه الأمر ولا تستشهد بالاسلام مره اخرى ولكن في كتابك المقدس إذا كان بيعجبك ان المسيح لم لم ينخسه الشيطان فلماذا لم تؤمن بالقران وبالاسلام لماذا تؤمن بالكتاب المقدس الذي يقول في انجيل لوقا 4 ومات 4 تعالوا ماذا فعل الشيطان في يسوع ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس الى مليبس اه فبعد ما صار 40 نهارا وليلا و40 ليله جاء اخيرا فتقدم اليه مجرب وقال له ان كنت ابن الله فكن ان تصير هذه الحجاره خبزا فجاء مكتوب ليس بالخبز وحده ثم اخذه ابليس ابليس اخذ الرب واخذ على فين الى المدينه المقدسه واوقفه على جناح الهيكل ان كنت ابن الله اطرح نفسك لان هو مكتوب يوصي ملائكته بك قال يا سوع مكتوب لك جرب الرب اله ثم خذه ايضا ابليس اذا ابليس اخذ مين واخذ الرب الى جبل جميع ملوك العالم ومجدها وقال اعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي يسوع بيطلب من الشيطان أن يسجد له فعلا المسيح لم يخصه الشيطان هذا في الإسلام العظيم الذي كرم كل الأنبياء والمرسلين وإنما في كتابك الإله طلب الشيطان من الاله إن الإله يسجد للشيطان ولكن طبعا يسوع رفض الأستاذ يقول فكر يقول أيضا إنجيل يحنى 738 نص كارثي يقول كما قال الكتاب يجري من بطنه أنهار ماء حي أنا أطالبك الآن على مسنع ومرأة الجميع في الغرفة ان تحضر لي هذا الاقتباس من امل بي كما قال الكتاب اين قال الكتاب من يؤمن بيسوع تجري من بطنه انهار ما احي اين هذا الاقتباس في العهد القديم انا اتحدى واعلن ان هذا النص ليس له وجود هل يسوع يستشهد بنص فقد من التوراة هل يسوع لا يعلم من اين يقتبس انت مسؤول الان ان تجيب على هذا السؤال اما بالنسبة لاشعياء والاصحاح التاسع والعدد رقم ستة بسم الله الرحمن الرحيم يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رياسة على كتف ودع اسمه عجيبا ومشيرا إلها قديرا أبنى رئيس سلام أولا هذا النص لا يتكلم عن يسوع بمنتهى البساطة لماذا؟ تعالوا نعلى إلىه النص يقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رياسة على كتفه متى حمل يسوع الرياسة؟ متى؟ يسوع يقول في إنجليو حنة 1836 مملكتي ليست من هذا العالم وأنت تقول يسوع حمل الرياسة على كتفه؟ يسوع يقول في انجيل يوحنا 6:15 اما يسوع فاذا علم انهم مزمعون ان ياتوا واختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده سبهم وهرب كيف انت بتقول يسوع حمل الرياسه على كتفه يسوع بيقول مملكتي ليست من هذا العالم حضرتك هتقول لي اصل هيحمل الملك في النهايه في القيامة اقول لك برافو اذا هذا النص لم يتحقق حتى الان فلا يجوز دك الاستشهاد به اطلاقا ولكن يسوع يقول مملكتي ليست من هذا العالم يقول اسمه عجيبا مشيرا ما العجب في اسم يسوع ما العجب تعالوا نقرأ نقرأ مثلا في متى 17-27 ففي مهم مجتمعون قالوا لهم بلا من تريدون اطلق لكم بارباس ام يسوع الذي يدعى المسيح بارباس؟ من هو بارباس؟ من هو بارباس؟ لو جئنا نقرأ كثيرا في الترجمة اليسوعية ست... ستجدون يسوع بارباس ام يسوع الذي يدعى المسيح انinct في حد تنسم يسوع أيوة. الكاثوليكية تقول من تريدون ان اطلق لكم؟ أيصوع بناء ام يسوع الذي يقال له المسيح اذا هناك يس الترجمة اليسوعية متى 27 17 أيضا ما تريدون أن أمثلت لكم؟ أي يسوع برعبة أم يسوع الذي يقاله المسيح؟ وايضا في موقع الأنبتك لسنوات مع إيميلات الناس تحت عنوان برباس يقول ويذكر أوريجانوس العلمة في شرح لإنجيل متة إنه وجد الاسم في بعض المخطوطات القديمة يسوع برباس ويرضي أن يستشد نص متة 27 17 كما يظهر الاسم على هذه الصورة في المخطوطة وحاطت بينكو سين زيرو من القرن التاسع في بعض المخطوطات السريانية إذن إذا اسم يسوع لم يحمل صفة العجب على الاطلاق. تعالوا نرجع بماذا ننطق يسوع باللغة العبرية يشوع آه. فما بألكم بيشوع تلميذ موسى فما بألكم بيشوع الكاهن فما بالكم بيشوع رئيس اورشاليم في ايام يوشي الملك فما بالكم بيشوع اللاوي فما بالكم بيشوع رئيس العشيرة التي من بني فحص فما بالكم بيشوع اخر رئيس عائله لاويه فما بالكم بيشوع ابو عازر اذا اسم يسوع لم يحمل صفه العجب على الاطلاق طيب تعال نشوف الهن حضرتك قلتها إيه ما المشكلة في كلمة إلها؟ إذا قرأت في مضمور 82 واحد يتكلم عن القضاء مضمور لإساف الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي في وسط الآلهة الآلهة يقضي أيضا في خروق 7 واحد فقال لرب لموسى انظر أنا جعدتك إلهاً لفرعون أيضا الشيطان في أعمال الرسل عفوا فكرونس الثانية أربعة أربعة الذين فيهم إله هذا الظهر إله هذا الظهر الشيطان إله هذا الظهر إنسى تماما هذا النص القرينة لا تت النص بتاع إشعية ستة ستة تسعة ستة النص اللي بعدها ماذا يقول لنمو الرئيساته وللسلام لا نهاية له على كرسي داود لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته نعم لا نهاية على كرسي داود يسوع محروم من ملك داود للأسف للأسف هذه الحقيقة الصادمة يسوع ممنوع من ملك داود اعطوني دقيقة فضلا وعطوا للضيفة اين الدليل تعالوا نقرأ في نسر يسوع نقرأ في نسر يسوع نجد في متة واحد عشر وحداشر وحزقية ولد منسة ومنسة ولد امون وامون ولد يوشيا ويوشيا ولد يوكينيا واخوته عند سبيبابه يقول متى ويوشيا ولد يوكينيا هل صدق متى في ذلك ام اسقط شخص حالو نرجع كده في اخبار الايام الاول الاصحاح الثالث والعدد خمستاشر والعدد ايضا ستاشر وبانو يوشيا من هم بانو يوشيا البكر يوحنان الثاني يوهيقيم الثالث صدقية الرابع شلوم نص 16 كارثي وابن يوهياقيم يوكينيا إيه ده؟ ابن يوهيقيم يوكينيا نعم يعني يوكينيا ابن يوهياقيم نعم ماذا قال ماتة في ماتة 1 المنشيف ويوشيا ولد يوكينيا ايه لها اخبار الايام بيقول ده يوكينيا ابن يوهياقيم وماتة بيقول يوكينيا ابن يوشيا ماتة حذف مين يا جماعة من سلسلة النسب حذف يوهياقيم خلى يو كينيا إذن يشي الملك مباشرة لماذا؟ هل تعلمون لماذا حذف يهيقيم؟ انها المفاجأة في إرميا 36 30 والنص 31 ولذلك هكذا قال الرب عن يهيقيم ملك يهوذة لا يكون له جالس على كرسي داود لا يكون له جالس على كرسي داود قضي الأمر يا أستاذ لذلك حذف متى اسم يهيقيم لكي يقول أن يسوع هو ملك إسرائيل إذا النبوة إيشعية 9-6-7 لا تتكلم عن يسوع بالصلاة لأن يسوع بما إنه ابن يوكينيا الذي من يوشيا ابن, ابن, ابن يوهيقيم ابن يوهيقيم ابن يوشيا الملك محروم من كرسي داود فضلي يا أخي السلام عليكم أخي معاز اسمعني اخي معاذ طيب اتفضل يا استاذ يوسف معك المايك مباشره انا اخذت دقيقتين ونص ف حضرتك ايضا خد دقيقتين ونص يبقى المجموع 17 دقيقه ونص اتفضل ودي المداخله اللي قبل لحضرتك <تصفيق> شكرا جزيلا اا تكلمت في أكثر من نقطة ولا أعتقد أن السبعة عشر دقيقة ستديني أن أنا أعطي إجابة للمقطة الكثيرة ولا أعتقد أنها معظمها برا موضوع المناظرة الموضوع المناظرة هل المسيح عرف أنه هو الله سوري لا هو الاخر ميمو كان عايز مناظره 4 وانا ما عنديش مانع ان نعمل ملحق على هذه المناظره في يوم ثاني لكن ده ممنعش ان انا حرده على بعض المؤقت حسب ما يسمح الوقت حينما اتفاقتي مع الاخ ميمو على مناظرة كان الموضوع الهية المسيح لكن هو في الاخر قال ممكن نسمي المناظرة هل عرف المسيح ان هو الله وانا وفقت لكن تعجبت من هذا التفكير أنه تطور في تفكير المسلم كان في وقت من الأوقات بيسأل هل المسيح قال أنا هو الله عبدوني لكن دلوقتي بيسأل هل المسيح عرف أنه هو ربنا بتقول لي ما تجيبش من القرآن وأنا لا أجيب من القرآن لكن المسيح كلمة الله وقوله الحق ولا أعتقد أن كلمة الله ما هيش عرفة هي مين وقوله الحق مش هيعرف يتكلم بالبعض وانا حينما قلت ان اله هذا الظهر قد اعمى ازهان غير المؤمنين قال لي اخ مسلم كيف تجرؤ ان تقول عن الشيطان انه اله وزمان سأل اليهود المسيح وكانوا ينكرون القيامة فدولوا مثال تعجيز واحد متجوز واحدة مات من غير ما يخلف نسل فأخوه خد المرأة ليجيب نسل الأخي وتعاقبها السبعة ففي النهاية تكون في القيامة تكون زوجة مين لانها كانت زوجة للسبعة وقال المسيح تظلون اذ لا تعرفون الكتب الكتب لانه في ملكوت الساموات لا يزوجون ولا يتزوجون ثم شرح لهم حينما موسى ربنا كلمه قال له انا إله أباءك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعلق قال إلهنا إله أحياء وليس إله أموت ودي النقطة اللي عايز أقولها هناك إله للأموت هو إله هذا الظهر أسقط البشرية وأصبحوا أموت الله يحيي من يقبل إليه لا يخرجه خارجا ممكن يعيد للحياة وهذا هو تجديد خلقة الإنسان هناك إله للأمود وهناك إله هذا الظهر أما إلهنا إله أحياء إذا أقبلت إليه يقول من يقبل إليه لا أخرجه خريب لو تريد أن تقبل إليه أن تميت وأقول هذا عشان أعلم نقول كيف تقرأ نصوص الكتاب المقدس وليس باسدوب انك تجيب 40 موضوع و40 نص وما يبقاش عندي وقت رد عليه البعض يقرأ الكتاب المقدس بعين فحصة جداً ولكن لها غير عين للأسف تلتقط ما ترى حسب وجه النظر إذا لم يكن هناك صراحة بأن المسيح قال أنا الله عبدوني يقول لك فين المسيح قال أنا الله عبدوني وحركة قلت المناظرة انتهت قبل أن تبدأ انا بقول ان المسيح مقالش للتلاميذ بوضوح والبابا سنودا بيقول والانبر غوليوس بيقول طب انا بقولك ان الانسان اعمى وانه لازم يخاطب ضميره هيقول للعمة انا هو الله يعبدوني ما هو مش شايف عشان بيقول أخبركم عن الآب علانية وليس بأمثال وقال إن لي أمور كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعوا أن تحتملوا الآن لا يستطيع الإنسان أن يجد اللي قدامه ده هو الله اللي قاله كان لابد ان يترك ذلك ل... ل... حينما يحل روح الله القدس في داخلهم تقول بوتروس قال رجل قط برهن دم تقرى للاخر ما تقرى للاخر رجل الذي قط برهن ده فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسور هذا الذي صلبتموه ربا ومسيحا أعمال الرسل 226 لكن تأخذ آية وتسيب الباقي وتعتبر أنك أنت المناظرة انتهت اثنين ستة وثلاثين معلش حينما لا تجد نصوص واضحة بان المسيح قال انا هو الله يعبدوني تسأل فين النصوص لكن حينما تجد نصوص كثيرة تقول ان انا حد ما تجيبش سيخد الموضوع لما قال اكتر من نص تعلمونا انه بعد يومين يكون الفسح وابن الانسان يسلم ليصلب دعوا هذا الكلام في اذانكم ان ابن الانسان حيصلب وفي مكانه يترددون في الجليل قال لهم ابن الانسان حيصلب تم النصوص كتيرة هي ما جبت السيرة ليها لكن تقدر تحارب من ناحية تانية ده بيقول لي ابن الانسان واحنا نعرف منين ابن الانسان ده وتسأل فين المسيح قال انا جاي للفداء وفين جاب ذكر, ذكر ادم وهو قال اني تلمت العالم على نية وفي الخفاء لم اتكلم بشيء كان لابد ان يقول انه جاي القطية ادم لا انا بقول اسلوب اسلوب بحث الامور ليك والغيلك كيف تدرس الكتاب المقدس وتستنتج منه حاجات أقول لك الخطيئة أدت إلى موت وهو أتى للحياة وفيه مئة نص يقول أنا حي فأنتم ستحلون فيه كانت الحياة لكن تقول لي فين آدم في الموضوع أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء الذي من أكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي اعطيه هو جسدي الذي ابزله من اجل حياة العالم ستة واحد وخمسين. مش ده بيبين انه جاي الفداء بس انت مش هيرفه مش ده بيبين انه هو جاي يبزل جسده من اجل حياة العالم بتقولي فين ادم في النص مش انت بالذات يعني على العكس تقول هناك نص قاتل يا إخوان نص يعتبر قنبلة نووية يحانة 15-22 مفيش خطية يا إخوان نص واضح لو لم أكن قد جئت وكلم تكن لم تكن لهم خطية خطية خرافة يا إخوان هكذا تقولون وتنسى فم الآن فليس لهم عذر في خطياتهم هناك خطيات ولكن يلتمس لك العذر ولا يلتمس لك العذر ده السؤال انه يجيب على سؤال يسأله المسلم كثيرا ما زنبي انا في خطية ادم نقول ان الادم ادى الى فساد طبيعتك وبقى كل بني ادم خطاء وتقدر تقول انا زنبي ايه في خطية ادم لو كنت لا تخطط تقولي وانا زنبي ايه في ان الطبيعة بتاعتي فسادة ولما بقول ما مولود الا لما ينغزه الشيطان انا ما بجيبش من القرآن لان عندي ان الجميع زاغوا وفسدوا استاذ يوسف وسانا اسف عطاني توافعا ده مش القرآن ده من السنة عندنا فاعتمان انا حضرتك تعود لنصوص الكتاب المقدس في حركة مؤمن بيه وتكمل المناظرة في نفس الاتفاق اللي احنا اتفاني عنه من الاول اتفضل معك المايد أولا أنا لا أذكر في الاتفاق أنها تقلق ممنوع أن أنا أجيب نصوص وأنا لما رزرت مع الدكتور منقص في هذه الغرفة كنت أجيب نصوص من القرآن وأنا مش عايز أجيب نصوص من القرآن ولكن الذي أريد أن أقوله ان مجيء السيد المسيح الى العالم يتوقف عليه ان تحسب عليك خطي Same to civilization لو ما كانش ينزل ينتمث لك العزر مين الي يقدر يقول ان مجيءوا الى العالم يتوقف عليه ان ان ينتمثلك العزر او لا ينتمثلك العزر مين الي يقدر يقول هذا الكلام وان ضد الخطيئة الاصلية اطلاقا وانا اراه بان المسيح المحب الله المحب اتى علشان النور اتى الى العالم واحب الناس الظلمة لان اعمالهم شريرة وهذه هي الدينونة أن النور قد أتى إلى العالم يوحنى ثلاثة تسعتاشر من هنا تقدر تفهم الكتاب المحدث تسأل ونخلينا في موضوع المناظرة هل المسيح عرف؟ كثيرين عرفوا مش المسيح بس المدوس سألوا اين هو المولود ملك اليهود هيرودوس الملك لرؤساء الكهنة وقال لهم عن النبوات فقالوا له المسيح اللي تولد في بيت لحف فقتل اطفال بيت لحف الإصابات امرأة زكريا حل روح الله القدوس عليها ونقول هناك فرق بين حلول روح الله القدوس في العهد الأديم وفي العهد الجديد لما بولوس قال يا رب ما كانش حل عليه روح الله القدوس روح الله القدوس يعمل في الكل سيحي ومسلم ولكن حلول روح الله القدوس بالعماد وضع تاني هم ملكا بيتكلم الانبياء في العهد القديم الزادي لكن انت بتستنتج ان هو لا بولوس ما كانش عليه حال لروح القدس لما قال يا رب لكن روح الله القدس بيعمل فيه قال لي قالت مباركة انت في النساء من أين لي هذه أن تأتي أم ربي إلي أنا لي دي اتين ونصف زكريا أبو يحن المعمدان قال له وأنت أيها الصبيل اه مطلوب ان انا اخذ وقت ولا بلاش زي ما انتو عايزين اتفضل معك الماء طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مش عارف يعني الاخ ميمو عرض عليك الاخ محمود داود عرض عليك في اول المناصرة او يعني يوم الاتفاق ان تبقى المناظرة اربع مداخلات مش تلاتة حرك اصريت على تلاتة فانا مش عارف حرك ليه بتطلب وقت اضافي اذا كان حضرتك اصلا اللي, اللي عرضت ان هما يكون تلاتة والأصريت ان هما يكون تلاتة فما لشه وكده الوقت خلص وان شاء الله هنخلي اخونا محمود داود يبدأ المداخلة بتاعته لانا حركة اللي طلبت ده بفضل يا اخي محمود السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم يا إله المسيح وفقني وعابد المسيح إذا ما تحب وترضاه إله أستاذ بيقول اتكلمت في أكتر من نقطة والله أنا كنت برد على حضرتك فإذا كنت حضرتك اتكلمت في أكتر من نقطة فأنا ردت على كل النقاط والحمد لله حضرتك بتقول انا اتكلمت في موضوع خارج المناظرة انا ما اخرجت خارج موضوع المناظرة اي نص حضرتك بتجيبه انا وظيفتي ان انا ارد على هذا النص هذا ما تم بالفعل بيقول حصل تطور في عقل المسلم والمسلم بيقول هل المسيح عارف ان هو ربنا ما هي حضرتك مشكلة كبيرة جدا لو كان يسوع عرف وهو كان اعلن طب لو عرف وما اعلنش يبقى المشكلة مشكلة يسوع خلاص شكرا شكراً لماذا؟ لأن الإله أعلن عن ذاته في العهد القديم أكثر من مرة فلماذا لم نجد هذا الإعلام في العهد الجديد أيضاً؟ اقرأ معي تكوين 35 وقال له انا الله القدير أثمر وأكثر أمة وجماعة انا الله القدير تكوين 17 واحد لما ظهر لإبرام ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر رب لإبرام وقال له أنا الله القدير فلماذا لم يعلن يسوع؟ أخطأ ماقدرش انا مش مش صاحبي الموضوع فعلا فعلا صعب اين هذا لم لمك يقول الاستاذ اليهود كانوا ينكرون القيامة وقوم يسالوه كان واحده متجوزه مش عارف خمسه ولا سته هتكون لمين بيقول اليهود جايين يسالوه حضرتك بس انا ممكن التمس حضرتك العذر كده مصلح لك معلومه مش اليهود دي طائفه من اليهود اسمها الصدوقيون لان فيه يهود في يهود فرسيين بيؤمنوا بالقيامه ولكن الصدوقيون هم اللي مش بيؤمنوا بالقيامه راجع متى 22 23. متى 22 اه لو كنت صح على التيكس حضرتك ما تقولش اليهود قول الصدقيون لا تقل اليهود لان اليهود منهم الفرسين حضرتك شمامس كنيسه المصريه صح اه تمام نص يقول في ذلك اليوم جاء اليه الصدقيون الذين يقولون ليس قيامه فسالوا الله المستعان يقول الاستاذ هناك اله للاموات وهو الشيطان اما الهنا اله احياء فكيف يموت اله الاحياء انه أمر عجيب فعلا عجيب في اله للاموات وفي اله للاحياء واله الاحياء تعالى الله والمنطق فعلا اوهي بإله الأحياء مات وإله الأموات حي الأستاذ بيقول أصل الإنسان أعمى ولازم يخاطب ضميره إزاي هيقوله الله ده مش هيسمع أولا هو الأعمى مش بيشوف حضركة قصد أطرش ممكن يعني أطرش فلما يقوله أنا الله مش هيسمع لكن إزاي انسان أعمى ولازم يخاطب ضميره ولو يسعى لأن الله مش هيسمع لا هو مش بيسمع من عينيه هو بيسمع من ودانه فده اعتراف آخر من حضرتك أعمى البصيرة جميل جدا إذن حضرتك قررت للمرة الثانية أن يسعلم يولي الأستاذ بيقول الخطيئة والصلب وأنا بقول أن الخطيئة موجودة ما داخل الخطيئة في موضوع الهوية المسيح؟ ما داخل الخطيئة في لهوية المسيح؟ بيقول لي أصل أنتو بتقوله مش أنت يعني بالذات يا ميمو مش أنت يعني أصل واحد بيقول فين الخطيئة؟ ما هي موجودة هي؟ وحضرتك جاءت ترد على واحد تاني في منظريتي انا حضرتك جاي ترد على واحد تاني في منظرتي انا معلش يروح رد على حدي تاني في منظرته هو. اما منظرتي انا سأخليه في الموضوع لو سمحت التزم من موضوع المسيح لا تلتزم من موضوع الخطيئة ولا الصلب ولا تتكلم فيه معدل الله يقول الاستاذ اعمال الرسل اثنين ستة وتلاتين وما ردش حال اثنين اثنين يعني هو مكر بيه اه يا سعى النصرية رجل قد اتباره لكم من قبل بقواته عجب وصنع الله بيدي عديها يميم وليسكت دي, دي وبوصل التانية يعني بمبدأ لا تعيرني ولا عيرك ملهم يطيلني وطيلك في ذنهوم وقرب هذا النص ولم يرد عليه شكرا اما عمال الرسل 236 هذا النص يدينك لماذا يقول النص فليعلم يقينا جميعا بيت اسرائيل ان الله ان الله جعل يسوع ايه الله جعل ي... إيه؟ تاني كده مش, مش, مش رجبه بصراحة الله جعل يسوع الذي يصلبتمه انتم ربا ومسيحا ربا ومسيحا يعني الله تعال كذا نكرأ ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه الله لان ما دخل في دماغي اطلاقا ولا تدخل في دماغي اي واحد عنده يستخدمه في التفكير الصحيح كيف تقول ان الله جعل الله يصلب كيف ذلك ولكن هذا النص يودينك أولا الله جعل الله لا يستقيم تقول الذي صلبتموه صلبتموه تؤمن بإله مصلوب هل تعبد الإله المصلوب نحن ندعوكم يا نصارى إلى خالق الذي صلب حتى وإن كان ليس المسيح فأيضا الذي صلب هو مخلوق فنحن ندعوكم إلى عبادة الذي صلب سواء كان يسوع أو شخص آخر غير يسوع لا تعبدوا إله مصلوب يقول هذا الذي سرطمه أنتم ربا ومسيحا وما الإشكال وما الإشكال في ربا ومسيحا اقرأ معي ماذا قيل عن داود في سمويل الأول 24-19 وقال داود للشاول لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو دا داود يطلب أذيتك هو داود قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفع الرب دفعك الرب ليدي في الكهف وقيل لي أن أقتلك ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي إلى سيدي لانه مسيح الرب لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو داود مسيح الرب يا أستاذ فإذا كان يسوع مسيحا فأيضا داود مسيحا وانشئت فما بالك بكورش كورش ملك الفورس كورش في اشعي خمسة عربين واحد هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش نعم لمسيحه لكورش ملك الفورس الوثني يقول عنه مسيح نعم اذا كلمة مسيح لا تعني اي شي طب تعال انت سيب مسيح بقى ومسيحة الرب ليه تعال نشوف الرب ما المقصود بكلمة الرب سبحان الله تعال نشوف يا جماعة الرب في انجيل يحنى واحد تمانية ربي الذي يتفسيره يا معلم يا محمود دي معناها ربوني يعديها طب ما الكتاب يقول ربي ليه خلاها كده مش مشكلة عديها تعالوا نشوف الرب للأستاذ عايزنا نعبده يقول الكتاب في ماتة 21-22 وقال يسوع كان بيكلم التلاميذ قائلا لهم اذهبا إلى القرية التي أمامكما فلوقت تجدانا أتانا مربوطة وجحش معهما في حلاهما واتيني بهما وإن قال لكم أحدا شيئا فقولا الرب محتاج ايه؟ الرب محتاج وات؟ الرب محتاج الرب محتاج ماذا يحتاج الرب الاله الخالق يحتاج الى حمار واتان الرب يحتاج ايه يا الله على الاطلاق لان الله لا يحتاج واذا احتاج الاله يحتاج احمار حمار يا استاذ يوسفوس الاله الله تعالى الله عما تصفون الرب يا في سياق العهد الجديد في هذا النص بالاخص لا تعني الاله المعبود بحق لماذا لان الرب مات يقول نص قاتل معلش يعني مهم ملاش يبقاتل احسن لك ارهابي وحاجات كده يعني في كورونسوس الاولى 6-14 والله قد اقام الرب نعم الله قد اقام الرب هكذا يستقيم النص الله قد اقام الله نعم الله قد اقام الله هل الله يموت واحتاج الله لكي يقيمه اذا الله والرب في نص واحد الله الاول هو الذي اقام الثاني او الله الأول هو الذي أقام الرب والرب مات إذن الرب لا تعني الله لماذا؟ لأن بوليس أيضا يقول في تيموساوس الأولى 6-16 الذي له وحد عدم الموت إذن الذي له وحد عدم الموت هو الله أما الرب الذي مات هو يسوع وبوليس يؤمن بوجود أرباب كثيرين كما ذكر بوليس في كورونسس الأولى صححة الثامن والعدد أربعة وخمسة نزلوا كده جماع بسرعة, بسرعة أربعة وخمسة من كورونسس الأولى صححة الثامن فمن جهة أكرمة ذبح الأوسن نعلم إنه ليس وثن في العالم وأنه ليس إله آخر إلا واحد نزل نص ستة كمان ليس إله آخر إلا واحد من هو الإله الواحد يا بوليس؟ نكمل لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض ركز كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون بقول لك لا ده فيه أرباب زي ما هو موجود آلهة كثير وأرباب كثيرين ولكن لنا إله واحد من هو؟ الآب لنا إله واحد الآب أتؤمنون يا نصارى بأن هناك إله واحد هو الآب أناشدك بالله يا أستاذ يوسفوس أن تنطق شهادة الحق وتقول كما قال يسوع في إنجلي حنة 17 ثلاثة وهذه إرحاة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ويسوع المسيح الذي أرسلته ها هو بوليس يكررها أيضا ويقول لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به إرحا ذا يقول ل وإله واحد اذا غير ما بين الرب والاله طب ما نحن الرب في هذا النص بولس هو الذي يفسر انا لا افسر انا لا أفسر على الاطلاق طيب فين تفسير بولس النص بتاع كرنطس اللي هو واحد رب واحد في تيموثاوس الاولى 2 5 ماذا في تيموثاوس الاولى 2 5 لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد اله واحد ووسيط واحد وفي هذا النص يقول اله واحد ورب واحد اذا الاله الواحد هو الاب لان بولس يقول في تيموثاوس لانه يوجد اله واحد وفي كورنسس يقول إله واحد الآب خلاص رب واحد في تموسوس الولاياتين خمسة يقول ووسيط واحد نكمل نص تموسوس ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الإنسان, الإنسان يسوع المسيح الله المستعين الأستاذ بيقول الجميع زغوا فسدوا انا لا اعلم ما مراد من هذا النص في هذه المناظره تخص الهيه المسيح هذا النص من كلام بولس في روميا 3 12 الجميع زغوا فسدوا ما لا يعمل صلاح ولا واحد هذا النص موجود في سفر المزمير مزمور 14 1 كان بيتكلم عن الناس الملحدين عن الناس الملحدين الامام المغنيين لداود قال الجاهل في قلبه ليس اله ايه قال الجاهل في قلبه ليس اله بيتكلم عن الناس الملحدين يا استاذ ليس اله فسد ورجس بافعالهم ليس من يعمل صلاح الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لا لم يعلم كل فعيل الإثم الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعوه يعني النساء ملاحظة يا أستاذ ما دخل هذا في ذاك أنا لا أحلم الله ولكن نقولك ليس من يعمل صلاح ولا واحد ولكن نجد أن الصالحين كثر الصالحين كثر نجد في مزمور 125 أربعة أحسن يا ربي إلى الصالحين أحسن يا ربي إلى الصالحين إذن هناك صالحين الثاني 18 27 وقال للرقيب اني ارى جري الاول كجري اخمعيز بن صدوك فقال ملك هذا الرجل صالح بلاش لوقة 23 50 اذ رجل اسمه اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا ورجلا صالحا بارا صالحا بارا اذا صالحا بارا اه نعم ايتاني استاذ يوجد هناك صالحين فاعتقد ان هذا النص ليس لهم لكي بيقول ياسوء كلها خد شهدتي المجوز قالوا فين ملك اليهود ما دخلت شهدت المجوز عبعدت النار بيقولوا فين ملك اليهود ما دخل المجوز في ملك اليهود في nopeية المسيح انا لا اعلم انا لا اعلم ما دخل المجوز استدلالك من, من مقولة المجوز اين ملك اليهود هل تقتبس وتستشهد بقول المجوز الله المستعان بيقول الروح القدس يعمل في كل مسيح المسلم الروح القدس يعمل فينا وانسا تقول لا يستطيع عهد ان يقول رب يسوع Yisooع الا بالروح القدس والروح القدس يعمل فينا ولم نقل الان ان يسوع رب اذا المشكلة عند الروح القدس الكارثة والصائقة بلاش نقولها انا بقولها علشان انفها لكم الاستاذ يقول اذن الانسان يصل بلغم ان هذا خرج الموضوع لكن مالش خلينا نفيد الناس الموجودين من هو اذن الانسان الكتاب المقدس يقول يقول عن اذن الانسان يقول في انجيل متى 11:19 جاء ابن الانسان ياكل ويشرب متى 17:12 يقول ابن الانسان سوف يتالم ايه؟ اه طيب كمل كده مرقس 37 ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلون ابن الانسان بياكل ويشرب وبيتالم ويقتل اه يعني ده انسان امم يعني اللي ماده انسان ايوه ما بيقول ابن الانسان بياكل وبيشرب طب جميل جدا تعال نشوف موسوعه الانبا غريغوريوس المجلد السابع الجذء الثاني تحت عنوان سرية التجسد والفداء صفحة 148 يقول ان الذين يقولون بمفارقة لهوت المسيح لناسوته يهينون تدبير التجسد ويهدمون تدبير الفداء ويجعلون الام المسيح بالاقيم ويهدرون خلاص الانسان واذا فلم يفارق لهوت الناسوت ولو حدثت المفارقة جدلا لكان خلاص الذي من اجله جاء المسيح لم يتم ولا ولكن الصلب قد وقع على انسان مجرد انسان في هذه الحالة لا يفدي بالجهد غير واحد فقط يقول ان كان الصلب قد وقع على إنسان في هذه الحالة لا يفدي بالجهد غير واحد فقط هذا هو الأنبا غير غريس يقول بذلك أيضا الأنبا بش... شنودة يقول الأنبا بشدة في كتاب طبيعة المسيح أهمية تحت عنوان أهمية الوحدة الكفرة الفداء صفحة 19 و20 يقول فلو اننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها لو قامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها لما كان ممكنا على الإطلاق أن تقدم كفارة لو الإنسان لوحده مات لا تقدم كفارة إلهكم مات هل تعبدوا إله مات؟ ندعوكم إلى عبادة الحي الذي لا يموت لا تعبدوا إله مات كما قال بوليس الذي له وحده عالم الموت يؤكد البابا شنودة على إن الإله هو الذي مات؟ يقول في نفس الصفحة ففي هذه الحالة موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفداء ويدلل على ذلك البابا شنودا يقول لذلك نرى القديس بوليس الرسول يقول لأنهم لو عارفوا لما صلبوا رب المجد البابا شنودا يعلن ويقول ولم يقل لما صلبوا الإنسان يسوع المسيح ان تعبير رب المجد هنا يدل دلالة اكيد على وحدة الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخلاص لان الذي صلب هو رب المجد اذا انتم تؤمنون بطبيعة واحدة ينبغي عليكم ان لا تصلوا الناس سوت عن اللهود وقت الموت الى هكومة المتجسد طبيعة واحدة اللي تؤمنوا بيها الاله المتجسد الذي هو المعبود الى هكومة المتجسد مات والله لا يموت يكمل بابا شنودة يقول طبعا صلب بالجسد ولكن الجسد كان متحد باللهود في طبيعة واحدة وهنا الامر الاساسي اللازم للخلاص ويقول القديس بوترس الرسول اليهود انقرتم الكدوس البار طلبتم ان يهبركم رغل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه يقول بابا شنودة وهنا اشار الى ان المصطوب كان رئيس الحياة وهذا تعبير الهي تعبير الهي فلن يفصل الطبيعتين مطلقا في موضوع الصلب يقول ايضا البابا شنوده نفس الصفحه ويقول القديس بولس الرسول ايضا في رسالته للعبرانيين انه لاق بذلك الذي أجله كل وبه الكل هو اتبنا كثيرين يقول وهنا في مجال الالم لم ينص مطلقا لاهوته لم ينسى مطلقا لاهوته هاخد وقت اعطوني دقيقه اتفضل اذ انه من اجله الكل وبه الكل هو الذي قيل عنه في موضع آخر الكل به ولا قد خلق يقول أيضا أن السيد المسيح عندما ظهر ليوحنا الرائي قال له انا هو الأول والاخر وبيدي مفتاح الهاويه والموت يقول البابا شنوده وهكذا لم يفصل لهوته عن نسوته وهو يتحدث عن موته يقول بابا شنودة إذن فالذي مات هو رب المجد ورئيس الحياة ورئيس الخلاص وهو أيضا الأول والآخر وهو أيضا الأول والآخر وأنتم تسلشلون بنص الأول والآخر على أنه يسوع هو الله يقول بابا شنودة أن الأول والآخر مات فضل يا أخي أخذت ريو النصبية مش عارف أخذتها ولا ريو الله المستعين فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمه وبركاته في صوت طب اوقفوا ثواني الله المداخله دي المداخله صح فكروني بس دي المداخله الثالثه يوسفوس دي المداخله الثالثه والاخيره نعم المداخله هتكون 20, 20 ودي المداخله اتمنى يا حضرة شماس يوسيفوس المناظرة في لهوت المسيح في الكتاب المقدس خمسط... اه صح صح ده العشرين دي الاولى دي الخمستاشر ايو ايو ايو صح صح ال... ال... دي خمستاشر دي فاتمنى ان حراك بس يعني ايه يعني يكون تكون الاستشهادات من الكتاب المقدس اتمنى اللي سمعني يعمل دعوات وربنا يتقبل منها ومنكم اتفضل يا حضرة شماس شكرا جزيلا في المزمور 45 كرسيك يا الله يا الله ظهر الدهور طبيب الاستقامه طبيب ملكك من اجل ذلك مسحك الله الهامصور الله وايضا في أشياء واحد وستين واحد روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسر القلوب لأنادي للمسبيين بس بالعبق والمأسورين بالإطلاق روح السيد الرب مسحني الممسوح من الرب هو السيد المسيح وسمى الله الرب مرة تأتي الرب على هو الله يهوى ومرة تأتي عن المسيح أنه الله كرسيك يا الله حضرتك بتستعجب يبقى الله تستقيم الكلام الزاي طيب حضرتك فصل نفس الكلام ده بنفس الاسلوب اللي صارت بيه كرسيك يا الله الى ظهر الظهور قضيب الاستقامة قضيب ملكك من اجل ذلك مسحك الله الهك واليهود والاهل تغيب مسحك الله الهك اله الاموات هو اله كل اللي ماتوا. من يقبل الى المسيح يعيده للحياة والمسيح بالموت داس الموت المسيح بالموت داس الموت حينما تسأل اله بيموت ازاي نقول له بالموت داس الموت وإن لفين أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوي السيد المسيح حينما قال أنه هو حيث صلب في كل مرة يقول وفي اليوم التالث يقوم وجب يونان النبي علشان يمثل الحكاية لها ترياء سم العقرب بيطلع من سم العقرب فلماذا يصعب عليك ان ترياء الموت يطلع من الموت إحدى النبوات تتكلم من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرد فالخبر صعب التصديق والله أعد لنا ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يقطر على قلب بشر أقامه الله ونحن لا نقول أن هناك لهوت للآب كما حضرتك قلت أن لهوت الاب. يساوي لهوت الاب لا ده تعبير خطر اللهوت واحد ليس الآب له لهوت له. الابن له لهوت له. وليس الروح القدس له لهوت له. نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس إله وحد اللاهوت وحد أقامه الله يعني أقامه لهوت أقامه الله أقامه لهوت كان المنصوحين كثيرين وكان المسحة عبارة عن حفظ للملوك وللانبياء وللكهنة والمسيح يجمع بين انه كاهن ونبي وملك قولوا بين الامم الرب قد ملك على خشبة والخشبة هي خشبة الصليب لقد ملك على قلبي وقلبك او قلب الذين قبلوا انت لم تقبلوا وقال لليبولاتوس مالك مملكتي ليست من هذا العالم اتكلمت عن المجوس وبتول ما المجوس ما انا للوقت ما سعفنيش عشان اجيب ستين حاجة سمعان الشيخ ايضا حمل السيد المسيح. وقال اطلق عبدك يا سيد حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعدته قدام جميع الشعوب لو أثنين ثلاثين وزكريا قال لليوحن ابنه الطفل وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجهك والتي تعد طريقه ويحنى المعمدان حينما بدأت رسالته قال هو زي حمل الله الذي يرفع خطية العالم وفي يحنى واحد تسعة وعشرين هذا الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبله فهو وجوده منذ الأذن والنبوة في العهد الأديم تتكلم عن ولادته في بيت لحمة فتقول ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأذن ويحنى شهد وقال أنا رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله والمسيح كان يعلم أنه الله في ستة تلاتة وستين فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا ابن الإنسان الصاعد الذي حيث كان أولا ستة تلاتة ومن هنا نفهم ان ابن ده ستة تلاتة ستين معلش يمكن انا كتب غلو فان رأيتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا اتنين وستين. ولما نقول المسيح ابن الإنسان لأنه ليس ابن آدم فآدم تراب يعود إلى التراب إنه ابن الإنسان كما خلقه فآدم يعني تراب قديم الأرض دخلته الخطية ودخل الموت إنه ابن البشرية ككل ليس ابن زيد أو عبيد من الناس والمسيح قال أنا هو نور العالم من يدبعني لا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة وحينما سألوه أين هو أبوك يحنى 8-19 كانت إجابته لستم تعرفوني أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا وفي يحنى 8.33 انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم في يحنى 17.5 والان مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم من هذا الذي له مجد قبل كون العالم وفي محمد 11 اربعة يتكلم عن مرض العازر ويقول هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله به وهنا نعرف أنه ابن الله الذي سيقيم ألي من الأموت في متى 25 من 31 إلى 46 ومتى جاء ابن الإنسان في مجدو وجميع الملائكة القدسين معه حينئذ يجلس على كرسي مجدو فهو يعرف أنه ابن الإنسان الذي سيأتي للدينون <تصفيق> متى سبعة واحد وعشرين. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات فهو يعرف أنه هو الله وأنه في الدينون سيقولون له يا رب يا رب متى 16-17 فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته نعرش 16 يمكن وحين إذن كل واحد حسب عمله رسالة يوحنى الاولى واحد, واحد وخمسين لا سوري يوحنى انجيل يوحنى واحد, واحد وخمسين الحق اقول لكم من الان ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان الحق اقول لكم انه تأتي ساعة يوحنى خمسة من خمسة وعشرين لتمانية وعشرين. وهي الان حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون تأتي ساعة يسمع كل الذين في القبور صوته حينما يكون الانسان اللي بيكلم قدامه يريد ان يقتله ويقول له الكتاب المقدس في يوحنى 5 من أجل هذا كانوا يريدين أن يقتلوه ليس لأنه نقض السبت فقط بل لأنه جعل الله أبوه معادلا نفسه بالله في هذا الوقت لازم يقول لهذا الناس أنه هو هو إله العهد الأديم ما هواش واحد تاني هو هو إله العهد الأديم بدون أيضا قال لنحن بدون لا تقدروا أن تفعلوا شيئا إنه يريد أن يقول أنه هو هو إله العهد القديم هكذا اعطى الابن ان تكون له حياة في ذاته واعطى الابن يعني لهوته الداله ان يكون له حياة في ذاته لهوته ليس هناك لهوت للاب ولهوت للابن ولهوت للروح القدس اقامه الله يعني اقام لهوته اعطى الابن ان يكون له حياة الاهوت أعطاله أن يكون له حياة في ذاته هل أنت لك حياة في ذاتك وكما أن الآب يحيي هكذا الابن أيضا يحيي من يشاء هذا رأخذ ديتين الأيضا الابن يحيي من يشاء قال عن يونان هو زا أعظم من يونان ها هنا وقال عن إبراهيم أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وقال بالنسبة لداود أن داود دعاه ربا حينما قال قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدمك كثير من النصوص الوقت لا يسعف ومعرفة المسيح لابد أن تكون في داخلك إعلان وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له من أراد الإبن أن يعلن له وبدون هذا الإعلان لن تستطيع لن تستطيع وانا هنا ليس لأقنعك ولكن انت اللي تقدر تطلب من خالقك واعتقد انك بتطلب من خالقك قل له جماعة دول بيقولوا ايه واكتفي بهذا وشكرا طيب السلام عليكم السلام عليكم شايف... طيب شكرا أستاذ يوزفوز شايف فيه دقتين ودقتين ونصف أي وقت المظبوط خليها دقتين خلينا ناخد بالآل خلينا ناخد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا إله المسيح وفقني وعبد المسيح إله ما تحبه وترضه. بدأ الأستاذ بمضمون 45 مضمون 45 يا جماعة تعال نقرأه كده من أول وخلال 45 واحد لإمام المغنين على السوسن اللي بني قرح قصيدة نعم قصيدة قصيدة ترنيمة محبة فاض قلبي بكلام صالح الأستاذ يستشهد من قصيدة <تصفيق> الله المستعن خلنا نكمل كم النص يقول في 45 ستة كرسيك يا الله وسكة الأستاذ يوسف لماذا ها. لماذا كم كده النص كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور ما معنى <تصفيق> كرسيك يا الله إلى ظهر الظهور هل هنا يخاطب الكرسي يخاطب يخاطبه عايز يوهن أن هنا بيخاطب حد يقول لكرسيك يا الله إلى ظهر الظهور نعم يقول لله عرشك يا ربي إلى الأبد ويخاطب الإله نعم ويقول له عرشك يا ربي إلى الأبد اقرأ معي كده ترجمة الأخبار السر 456 عرشك الإلهي يبقى إلى الأبد ترجمة العرباء المشتركة مزمور 457 لأنه في فرق في النصوص عرشك يا يبقى إلى الأبد العهد القديم عبري عربي بين السطور بوليس الفغالي أنطانو عكر صفحة 997 عرشك الإلهي يبقى إلى الأبد ما المقصود بعرشك الإلهي يبقى إلى الأبد؟ نحن نقرأ صمويل الثاني 713 يقول النص, النص ده هذا من ناثان لداود هو يبني بيتا لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد من ناثان لداود يقول ابنك سليمان يا داود أنا هثبت كرسي مملكته إلى الأبد في أخبار الآن من الأول 28 أربعة وقد اختارني الرب إله اسرائيل من كل بيت أبي لأكون ملكاً على اسرائيل إلى الأبد إذا ملكاً على إسرائيل إلى الأبد إذا احنا فاهمين كده ان سليمان ده المفروض يكون ملك إلى الأبد هل سليمان عاش إلى أبد الآبدين؟ لا طب أنا عايز أقول لكم إيه أنا عايز أضيف للأستاذ يوسفوس والأستاذ المستمعين معلومة مهمة جداً هنوضح بيها ما معنى كرسيك الله وما سحكى الله إلهك خلنا نكم المشكلة لما يقول عرشك الإلهي ما هو برضه في اخبار الآمن الأول 29-2 قال أنا بكل قوتي هيأت لبيت إلهي لبيت إلهي إذن هذا البيت هو اللي بناه ولكن البنال مين؟ ها؟ بنيت بيت إلهي طب خلينا نكره كده في أخبار الآمن الأول 29-1 يقول والعمل عظيم لأن الهيكل ليس لإنسان بل للرب الإله الهيكل ليس لإنسان بل لرب الإله يعني بالرغم من ان الهيكل سليمان مثلا هو اللي بناه لكن هذا الهيكل ليس لإنسان بل لرب الإله وهذا ما جعل يسوع يقول في يحنة 16 لا تجعله بيت ابي بيت تجارة إذن هذا البيت نحن نرىه بيننا وشايفينه وإحنا بنخش جواه وبنخرج منه ومع ذلك قيل عنه بيت الله وبيت أبي بيت التجارة وهذا البيت أو هذا الهيكل ليس لإنسان بل لرب الإله هكذا أيضا قيل عن عرش إسرائيل عرشك الإلهي هكذا أيضا قيل عن اسرائيل عرشك الإلهي كما قال عن الهيكل هو بيت الله أو كما قال عنه أيضا بيت أبي او لبيت إلهي في أخبار الأملاء والتسعبة الأسفال طيب مين يجلس على العرش الذي يجلس على العرش ينبغي أن يكون ممسوح أين الدليل يا ميمو أن الذي ينبغي أن يجلس على العرش ينبغي أن يكون ممسوح أقرأ صمويل الأول 15 واحد وقال سمويل شاول إيايا أرسل رب لمسحك ملكا لمسحك ملكا إذن الملك هو الذي يمسح كمل كده مثلا صمويل الثاني 12 سبعة فقال مثالي داود أنت هو الرجل هكذا قال رب إله إسرائيل أنا مسحتك انا مسحتك ملكا انا مسحتك, مسحتك ملكاً. إذن الملك ينبغي أن يمسح هناك عرش وهناك ملك وهذا الملك يجلس على العرش إذن ينبغي أن هذا الملك يمسح لذلك قال عنه من اجل ذلك مسحك الله إلهك مسحك الله الهك قضي الأمر يا أستاذ ولو تركز في تكملة النص احببت البر أبغطت الإثم من اجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الإنتاج أكثر من رفقائك أكثر من رفقات إذن هو له رفقاء لكنه مسح كما هم مسحوا لكن أكثر فهي هو إذا كان إله فأيضا الرفقاء أيضا يصبحون هم آله المغتصر علشان نرخص هذا الموضوع كرسيك يا الله الى ظهر الدهور أي يقول عرشك يا الله ثابت الى ظهر الدهور والذي يجلس على العرش ينبغي يكون ملكا والملك ينبغي ان يكون ممسوح لذلك مسحك الله اليك اكثر من رفقائك لماذا لكي تجلس على هذا العرش الالهي الى الابد طب لماذا قال العرش الالهي كما قال عن الهيكل هذا الهيكل ليس للانسان بل للرب الاله قضى الامر والاستاذ يقول ويريد يعني ان يقنعنا يقول اهو بيقول لك كرسيك يا الله وسكت ما قالش الى ظهر الدهور عشان ما يقولكش ان عن العرش ثابت الى ظهر الدهور الله ومسحك الله الالهي احنا تعزوا لان في الهين الله ومسحك الله الهك والله له اله يمسحه هذا كلام خاطئ وضحت لحضرتك الاستاذ يقول لما بنسأل اله بيموت ازاي بيقول ببساطة بالموت داس الموت اذا الاستاذ مقر ومعترف ان الله مات بيقول انت لما بتسأل اله ازاي يموت بالموت داس الموت والله اشياء عجيب جدا ايو اله بيكهر الموت بالموت في حين ان بوليس يقول لذينه واحد عدم الموت الله المستعين الأستاذ جاب أربع مصوص حتى الآن في المنظرة ليس لهم أي وجود النص الأول كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مأحي ليس له وجود على الإطلاق النص الثاني هو لم يذكر مكانه لكن يقول الله عد لنا ما لم يغطر على قلب بشر هذا النص الموجود في كرونسوس الأولى 2-9 يقول بوليس لأنه كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم ترى أذن الذي اعظه الله للذين يحبونه كما هو مكتوب نتحدى جميع نصار الارض ان ياتوا كورنثوس الثانيه كونث الاولى 29 نتحدى ان ياتوا بهذا النص من العهد القديم هذا النص بولس يقول كما هو مكتوب لا يوجد في العهد القديم هذا هو النص الثاني للاستاذ الشهيد بما له وجود الاستاذ يقول نحن نقول باسم الاب والابن واحد باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد امين هذا النص ليس له وجود أصلا في الكتاب المقدس على الاطلاق النص رقم 4 يقول الرب قد على خشبه وانا أعلن إنني هزنت في المناظرة إذا أتى لي نصراني على وجه الأرض بهذا النص من الكتاب المقدس أن الرب ملك على خشبه أعلن إنني إن هزنت في هذه المناظرة ولن أدخل البلدك مرة أخرى ولن تر واجهي بعد الآن بل أقول كما قال معلمنا الشيخ ديدات رحمه الله سأضع رأسي تحت مقصلة إذا أتى لي نصراني بهذا النص من الكتاب المقدس الرب ملك على خشبه تفعش الدنصوص مش موجودة؟ ليه طيب؟ ليه سبحان الله إله أستاذ يقول وجوده منذ الأفضل لأن النص يقول الذي قبلي انا قد صار قدامي طيب جميل جدا أنا بمنتهى البساطة بمنتهى الحقلانية لما بجي يفكر أبني فيلا مثلا فأنا بفكر في لون الفلا أحمر إذا طب هل أنا هحط لون الفلا قبل ما بنيها لا أنا هبنيها الأول وحط في اللون وحط اللون في الآخر يبقى بالرغم من ان اللون كان آخر حاجة إلا أني فكرت في اللون أول حاجة نقول ثاني بالرغم من ان اللون لون العربي مثلا انا عايز عربية لونه احمر بالرغم ان اللون اخر حاجة الا اني جيف تصوري اول حاجة كذلك ايضا يسوع هو الاخر بالنسبة ليحنى وهو اتى من بعد يحنى لكنه بفكرة الله يسبق يحنى لا اشكال في ذلك على الاطلاق وانشئت فاخذ ارمية واحد أربعة قال الرب الإرمية قبل ما, خلق... قبل ما خلقتك في البطن صورتك وقبل ما تخرج من الروح معرفتك خذ أفسس واحد أربعة النص يقول عن القديسين اللهم صلى وسلم على سيد محمد النصوص يا جماعة أنا مش عايزة تكلم من الزكرة فأفسس واحد أربعة يقول اللهم صل الله وسلم على سيد محمد آه... كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم أن نكون قديسين بلا لوم وقدامه في المحبة كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم إذا القديسين أيضا مختارين قبل تأسيس العالم فمثلهم مثل يسوع وإن شئت اعبد ملك يا صادق والذي لم تجيب على سؤالي بالنسبة لملك يا صادق عبرين سبعة ثلاثة ليس له أب ليس لهم لا بداية أيام له ولا نهاية حياة ما تقوليش بس أزلي لا ده ملهوش أم وملهوش بداية ولا لهو نهاية يكون الأستاذ ابن الإنسان كان صاعدا في يحنى 6-62 ابن الإنسان كان صاعدا حيث كان اولا أنا أكدت الأستاذ أن ابن الإنسان يأكل واشرب ويتألم ويقتل ولكن نجد أن ابن الإنسان هو له دلالة على الناسود فقط فهل أنت تدعون إلى عبادة الناسود؟ هل أنت تدعون إلى عبادة الإنسان؟ كلا وحاشة نحن نبعوك إلى عبادة خالق هذا الإنسان وأنت تقول ابن الإنسان صعد وأنا دللت لحضرتك وجبت لحضرتك أن ابن الإنسان يأكل و يشرب و يتألم و يقتل و يقول بابا شنونده في كتاب ده حديثه صفحة 171 وهكذا ورد عنه في القدس الغريغوري و صعودك إلى السماء جسديا إذ إنه ارتفع و أخذت أصحابه عن عينهما و ارتفع عنهم إلى السماء منطلقا إلى السماء أما اللهوت فإنه لا يرتفع إلى السماء ولا يص فإنه, فإنه لا يرتفع إلى السماء ولا يصعد إنه موجود في السماء وفي الأرض وما بينهم ولا ينتقل من مكان إلى مكان ولئنه موجود في كل مكان فلا شك أن السيد المسيح إنما صعد إلى السماء بالجسد فإن قيل عن النسوط إنه صعد جسديًا وقيل عن اللهوت إنه لا يصعد فلا يعني هذا إطلاق الانفصال اللهوت عن النسوط فلا شك أن المسيح إنما صعد إلى السماء بالجسد كان اللاهوت متحدًا بين صوت غير انفصال ولكن نُسب الصعود إلى الناسوت فقط لان السعود ليس من خواص اللاهوت الموجود في كل مكان الصعود من خواص الناسوت ولكن الصاعقه هو المفاجاه نجد ان البابا شنوده يرد على البابا شنوده ايضا اه والله بجد ما تستغربوش ان البابا شنوده بيرد على البابا شنوده البابا شنوده يقول ان الصعود من خواص الناسوت لكن لما نيجي نقرا البابا شنوده في كتاب طبيعه المسيح الصفحه رقم 19 اللي حاجة جدا جداً حاجة غريبة كئيبة مريبة رهيبة يقول بابا شنودة فلو اننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين وقامت الطبيعة البشري بعمريت الفتاح الدلمة كان ممكننا على الاطلاق ان تقدم كفار غير محدودة ومن هنا كانت خطورة المناداب وطبيعتين منفصلتين تقوم كل منهما بما يخصها تقوم كل منهما بما يخصها بباشنون ده في كتاب طبيعة المسيح صفحة 19 بقول ما ينفعش نقول ان في طبيعتين تقوم كل منهما بما يخصها وفي كتاب ده حديث صحيح المواحدة 71 يقول لان الصعود ليس من خواص اللهود صدق ولا بد ان ايه أن تصدق. طيب تعالوا يا جماعة نكمل يقول ان المسيح مش ابن ادم لكن ادم مخلوق من تراب الله! تحرك كذا نقرأ نسب يسوع نسب يسوع اللي محطوط في انجل ده محطوط ليه اكراءوا كده يا جماعة معي في انجل لجرة نسب يسوع نشوف النسب أخر ماذا يقول لجرة 38 بن أنوش、بن شيت بن آدم ابن الله نعم بن آدم هذا هو نسب يسوع يا أستاذ هذا هو نسب يسوع يا أستاذ اقرأ بداية النسب لوقى 3.22 ونزع على روح القدس ولما ابتدى يسوع كان له نحو ثلاثين سنة هو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي بن متاذ بن ناو بن ماكي بن آدم بن آدم إذا يا أستاذ النسب موصول إلى آدم الله لا تعال نكروا كيف سلسلت النسب بتاعت ماتة بقى معلش بقى تعال روح لماتة واحد كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم الله إبراهيم دا جاي من إيه إبراهيم دا جاي من إيه جاي من آدم حضرتنا دا بتقول مش ابن آدم إزاي. الله أعلى أن هو نور العالم تهلون اقرأ ماذا يقول الكتاب؟ الكتاب يفسر بعضه البعض ما معنى كلمة نور؟ اقرأوا معي في, في أمثال 6-23 لأن الوصية مصباح والشريعة نور الشريعة نور لذلك قال يسوع انا هو نور العالم الله تضميني اللي استلم الشريعة من بعد يسوع التلاميذ لذلك قال يسوع في إنجيل 5.14 للتلاميذ أنتم نور العالم أنتم نور العالم كما كان يسوع يقول أنا نور العالم قال للتلاميذ أنتم نور العالم لأن الشريعة نور وهم الذين استلموا الشريعة من بعد يسوع لذلك قال لهم أنتم نور العالم قضية الأمر اللي يسوع يقول لست من العالم والله التلاميذ أيضا كذلك يا راجل تعال لنشوف يقول النص في إنجيل يوحنى 17.4 أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما انا لست من العالم لأنهم ليسوا من العالم كما انا لست من العالم يا رب دول مش من العالم زي ما انا مش من عالم في انجيل يوحنا 17 من العالم كما انا لست من العالم لا احنا يعني كيف حضرتك تستشهد والله الله المستعان يقول الاستاذ من الذي كان لي عندك قبل كون العالم ولم يشهد بالشهاده انجيل يوحنا 17 أن لا إله إلا الله وأن يسوع رسول الله استشب بالنصر البعادية بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم تعالوا نعطيه مجهز بسيط من هو الذي يطلب المجد؟ الذي يطلب المجد تعالوا نرى من هو الذي يطلب المجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم في رمية 23 إذا الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله وأعوذهم مجد الله الذين يخطوهم الذين يحتبون المجد هنقرا كده في يوحنا 7:18 من يتكلم من نفسه يطلب مجده الله ما انت يا يسوع بتطلب مجدك او بتطلب مجد من يتكلم من نفسه ويطلب مجد نفسه واما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق وليس فيه ظلم فهو صادق وليس فيه ظلم ويسوع صادق وليس فيه ظلم لذلك يطلب مجد الذي ارسله خذي الأمر تعال نقرا تاني يوحن 45 وكيف تقدرون أنتم أن تؤمنوا أنتم بقلوبكم تقبلون مجدكم من بعض والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه بيلومهم أنتوا ليمش بتطلبوا مجد الإله الواحد ليمش بتطلبوا مجد الإله الواحد ويسوع طالب المجد تقول للمجد قبل كون العالم ايه المشكلة؟ أفاسس واحد اربعة النص يقول كما اختارنا فيه قديسين قبل تأسيس العالم ايضا كالعابة وضي الأمر الاستاذ يقول في يوحنة 11 ربعة هنا نعرف أن ابن الله سيقيم لعاذر إذا كرأنا في هذه القصة وهي قصة تدين الأستاذ وتدين كل نصر العالم الذين يؤمنون بهذا الكتاب قصة إحياء العاذر كيف أحياء يسوع العاضر تأملوا واشهدوا بشهادة يسوع تأملوا خذوا العبرة والعظة من هذه المعجزة نقرأ معا في إنجيل يوحنة 11 35 بكى يسوع الإله يبكي نعم يبكي في النص ركم 41, 41 فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق الى فوق هذا هو الاله هو ده اللي هيقيم الميل رفع يسوع عينيه الى فوق تخيلوا مع المشهد كده وانسان واقف رفع اني الى فوق وقال ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي انا بشكرك يا رب الاب اشكرك لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي امال انت قلت ليه يا يسوع لما انت عارف ان في كل حين الاب يسمع لك ولكن لاجل هذا الجمع الوقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني ليؤمنوا انك ارسلتني عليكم بالايمان ان يسوع مرسل من الله ايها النصارى الاستاذ يقول نجيل يوحنى خمسة وعشرين لغاية تمانية وعشرين تعالوا احنا نقرأ تفسير تدرس عقوب ملطي انا مفصرش يوحنى خمسة وعشرين وانا نفصر انا اجيب من دماغي تعالوا نقرأ مع بعض <تصفيق> تفسير تدرس عقوب ملطي يقول في هذا النص عندما قال الحق الحق اقول لكم انه تأتي ساعة وهي الان حين يسمع الاموات اي غير المؤمنين صوت ابن الله أي الإنجيل والسامعون أي المطيعون يحيون أي يتبررون نعم حينما يسمع الأموات أي غير المؤمنين مش موت الميتين بالجسد يا أستاذ يقول لأنه كما أن الأب يحيي كذلك الابن يحيي من يشاء طبعا لا يحزف من الناس الناس يقول كما أن الأب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن يحيي من يشاء لم يقل كما أن الأب يقيم ويحيي كذلك الابن يقيم ويحيي لماذا؟ لأن الله الأب هو الذي اقام يسوع وانت تقول لاهوت يسوع هو لاهوت المسيح مخطئ لماذا لانك تقول ان الابن الذي تجسد اذا كنت تؤمن ان لاهوت الاب هو لاهوت الروح القدس ولاهوت كنت تقول اللهوت تجسد وتصمت انت تقول لاهوت الابن الذي تجسد. تقول لاهوته الذي اقامه اقرا معي اغلاطيا 1 يقول النص الله الاب اقامه من الاموات الله الاب اقامه من الاموات وليس لاهوت يسوع كمت طيب ما معنى يحي من يشاء ما معنى يحي من يشاء هناك ثلاثه انواع للموت في الكتاب المقدس اول حاجه موت الجسد تثنيه 34 5 فمات موسى هناك عند الرب وهناك موت الإيمان كما في انجيل متى 2 822 قال يسوع ادبعني وداعى الموتى. الموتى الموتى يدفنون موتاهم اي موت الايمان يدفنون موتا الجسد طيب كيف يسوع يحييهم او من هم الذين يسوع سوف يحييهم فلنصراخ 25 اللي احنا قرانا الحق اقول لكم تاتي ساعه الان صوت الله وفصرناه بتفسير تظر سعقوب مواطي يقول الأموات أي غير المؤمنين إذن الذين يحيهم يسعهم غير المؤمنين إذن يفعل يسوع عملية أحياء للإيمان كما قال في القرآن الكريم أيضا آية يا أيها الذين أمانوا استذيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم أيضا يسوع يحي موت الإيمان كيف يحييهم أن يعطيهم الحال أبدية كيف يعطيهم الحال أبدية عن الطريق الوصاية كيف يعطيهم الوصاية إنجيل يحنى 12 49 إني لم أتكلم من نفسي لكن الأب الذي أرسلني أعطاني وصية وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية يسوع أتب هذه الوصية هي حياة أبدية. ما هي الحياة الأبدية أن يعرفوك انت إلى الحقيقة وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته انتهت المناظرة والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك أن لا أكون جسرا يعبرون به إلى الجنة ويهوى به في النار جزاكم لخير على الحسن الإستماع تقبل الله مننا ومنكم أشكركم سيوسفوس أشكر جميع الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته